لا إلى القرآن ولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى قوله لعلم للساعه على القول الحق الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم والسنة المتواترة هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حيا علم للساعة أي علامة لقرب مجيئها لأنه من أشراطها الدالة على قربها وإطلاق علم الساعة على نفس عيسى جار على أمرين كلاهما أسلوب عربي معروف أحدهما أن نزول عيسى المذكور لما كان علامة لقربها كانت تلك العلامة سببا لعلم قربها فأطلق في الآية المسبب وأريد السبب وإطلاق المسبب وإرادة السبب أسلوب عربي معروف في القرآن وفي كلام العرب ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى وينزل لكم من السماء رزقا فالرزق مسبب عن المطر والمطر سببه فأطلق المسبب الذي هو الرزق وأريد سببه الذي هو المطر للملابسة القوية التي بين السبب والمسبب ومعلوم أن البلاغيين وموافقهم يزعمون أن مثل ذلك من نوع ما يسمونه المجاز المرسل وأن الملابسة بين السبب والمسبب من علاقات المجاز المرسل عندهم والثاني من الأمرين أن غاية ما في ذلك أن الكلام على حذف مضاف والتقدير وإنه لذو علم للساعة أي وإنه لصاحب إعلام الناس بقرب مجيئها لكونه علامة لذلك وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة كثير في القرآن وفي كلام العرب وإليه أشار في الخلاصة بقوله وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف وهذا الأخير أحد الوجهين اللذين وجه بهما علماء العربية أن نعتب المصدر كقولك زيد كرم وعمر عدل أي ذو كرم وذو عد كما قال تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وقد أشار إلى ذلك في الخلاصة بقوله ونعت بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيرا أما دلالة القرآن الكريم على هذا القول الصحيح ففي قوله تعالى في سورة النساء وإن من اهل الكتاب الا لا به قبل موته أيل بعيسى قبل موت عيسى وذلك صريح في أن عيسى حي وقت نزول آية النساء هذه وأنه لا يموت حتى يؤمن به أهل الكتاب ومعلوم أنهم لا يؤمنون به إلا بعد نزوله إلى الأرض. فإن قيل قد ذهبت جماعة من المفسرين من الصحابة فمن بعدهم إلى أن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى الكتابي أي إلا ليؤمنن به الكتابي قبل موت الكتابي فالجواب أن كون الضمير راجعا إلى عيسى يجب المصير إليه دون القول الآخر لأنه أرجح منه من أربعة أوجه الأول أنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض والقول الآخر بخلاف ذلك وإضاح هذا أن الله تعالى قال وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله ثم قال تعالى وما قتلوه اي عيسى وما صلبوه اي عيسى ولكن شبه لهم اي عيسى وان الذين اختلفوا فيه اي عيسى لفي شك منه اي عيسى ما لهم به من علم اي عيسى وما قتلوه يقينا اي عيسى بل رفعه الله اي عيسى وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به اي عيسى قبل موته اي عيسى ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا اي يكون هو اي عيسى عليهم شهيدا فهذا السياق القراني الذي ترى ظاهر ظهورا لا ينبغي العدول عنه في ان الضمير في قوله قبل موته راجع الى عيسى الوجه الثاني من مرجحات هذا القول أنه على هذا القول الصحيح فمفسر الضمير ملفوظ مصرح به في قوله تعالى وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وأما على القول الآخر فمفسر الضمير ليس مذكورا في الآية أصلا بل هو مقدر تقديره ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به قبل موته أي موت أحد أهل الكتاب المقدر ومما لا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير الوجه الثالث من مرجحات هذا القول الصحيح أنه تشهد له السنة النبوية المتواترة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تواترت عنه الأحاديث بأن عيسى حي الآن وأنه سينزل في آخر الزمان حكما مقصطا ولا ينكر تواتر السنة بذلك إلا مكابر قال ابن كثير في تفسيره بعد أن ذكر هذا القول الصحيح ونسبه إلى جماعة من المفسرين قال ما نصه وهذا القول هو الحق كما سنبينه بعد بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى انتهى منه وقوله بالدليل القاطع يعني السنة المتواترة لأنها قطعية قال المؤلف رحمه الله وهو صادق في ذلك وقال ابن كثير في تفسير آية الزخر في هذه ما نصه وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى عليه السلام قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا انتهى منه قال وهو صادق في تواتر الأحاديث بذلك وأما القول بأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى الكتاب فهو خلاف ظاهر القرآن ولم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة الوجه الرابع هو أن القول الأول الصحيح واضح لا إشكال فيه ولا يحتاج إلى تأويل ولا تخصيص بخلاف القول الآخر فهو مشكل لا يكاد يصدق إلا مع تخصيص والتأويلات التي يروونها فيه عن ابن عباس وغيره ظاهرة البعد والسقور لأنه على القول بأن الضمير في قوله قبل موته راجع إلى عيسى فلا إشكال ولا خفاء ولا حاجة إلى تأويل ولا إلى تخصيص وأما على القول بأنه راجع إلى الكتابي فإنه مشكل جدا بالنسبة لكل من فاجأه الموت من أهل الكتاب كالذي يسقط من عال إلى أسفل والذي يقطع رأسه بالسيف وهو غافل والذي يموت في نومه ونحو ذلك فلا يصدق هذا العموم المذكور في الآية على هذا النوع من أهل الكتاب إلا إذا ادعي إخراجهم منه بمخصص ولا سبيل إلى تخصيص عمومات القرآن إلا بدليل يجب الرجوع إليه من المخصصات المتصلة أو المنفصلة وما يذكر عن ابن عباس من أنه سئل عن الذي يقطع رأسه من أهل الكتاب فقال إن رأسه يتكلم بالإيمان بعيسى وأن الذي يهوي من عال إلى أسفل يؤمن به وهو يهوي لا يخفى بعده وسقوطه وأنه لا دليل البتة عليه كما ترى أيها المستمعون الكرام لم تزل حديث المؤلف بقية ندعها للقائنا القادم إن شاء الله لتصرم وقتنا دونها فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته